طيب هنا إلى هذه السورة العظيمة صورة الأنفاذ صورة مدنية كما بينا ظاهرة جدا أحكمها ظاهرة جدا أنها صورة مدنية صورة مدنية هذه الصورة ابتداؤها ابتداء رهيب شديد يخطف ويجذب وفيه زلزلة لأهل الكفري وزلزلة للنفاق هذه الصورة الفضحة للمنافقين هذه الصورة الكلمة صورة التوبة وهي الصورة أيضا مدنية هذه الصورة من آخر ما نزل من القرآن من آخر ما نزل لأنها نزلت عن يرسلم بعد عودته من غزو التبوك والذين تخلفوا عن الغزو وجاءوا يطلبون من يرسلم أن يستغفر لهم فانظر إلى البيت الرهيب في هذه الصورة بأن الله يوحي بالحرب نعم اللاهبة السفرة القوية القاتلة على أهل الكفر على معاقل الشرك وعلى المنافقين وكانت أشد على المنافقين ولهذا لم تذكر لم تبتلق لم ما, ما, ما, ما ناسب أن تبدأ الصورة بالبساطة باسم الله الرحمن الرحيم لأن بسم الله الرحمن الرحيم فيها الرحمة وفيها الأمان لكن هنا لا هنا, هنا أتى بالقتل والوعيد الشديد وايضا فيها التغليظ على المنافقين وفتح صفات المنافقين كيل بعضهم بأن, بأن سورة التوبة قطعة من سورة الأنفال ولذلك تدفل بالبسملة وغير ذلك من التوجيهات لك للصحيح أنه لا يناسب السيف أن تبدأ بالبسملة لأن البسملة في الرحمة الخاصة والرحمة العامة لذلك لم تبدأ بالبسملة قال براء وهذه خاصة من كل من كل الصورة لأن كل صورة كانت يعني تكون فارقة من الصورة والصورة كما قال ابن عباس تعرف بالبسملة بالبسملة براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين ععدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مغذل الكافرين فيها فيها فيها شدة عظيمة جدا على على الكفر وايضا على على اهل النفاق اللهم صل على العالمين استغفر الله حتى ولو اولا شفاك الله وعافاك استاذ حمدي طالما المسألة على النوم فالصيام مفضل فيها لا أصحيح ليس في شيء طلح لك؟ لا لا مش هم طلح لك؟ لا نمشوه. لا بزاكم الله خير هل يحتاج للممكن برضو قال براءة من الله ورسوله الذين عادتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزين الله الله أدفع. هذه براء واصره من الله جل وعلا ورسوله بقطع بقطع اي علاقه وهذه مهمه جدا هذا الباء الولاء والبراء عمده الدين بقطع اي علاقات يعني عهود مع مع الذين كفروا واشركوا بالله ما نزل به سلطان والذي نقضوا العهود وخانوا الله وخانوا رسوله وخانوا الله وخانوا رسولهم نعم واستباحوا سفكه الدماء المسلمة نعم فقل لهم سيروا يا معشر الكفار أنتم مع المنافقين آمنين مدة أربعة أشهر مدة أربعة أشهر لا يصيبكم مكروه من أهل الإيمان ولا أدن ثم بعدها لا عهداء لا عهد لكم منا ولا أمان يعني بعد الأربعة أشهر إن وجدتم الغار علينا عليكم منا فنحن قد براء مساحتنا وبينا بأن لكم مدة الأربعة أشهر لكم منا الأمان وإلا بعدها لا أمان علم أنكم لا تفوتون الله جاء على لأن تعجزوا الله جاء على في السماوات ولا في الأرض طبعا إن هربتم ستهربون من الله من أين السماء والأرض أرض والبحر بحر والنهر نهر والجبال جبال سبحانه وجل جل في علا وإن أمهالكم الله هذه المدة لأنكم في قبضته سبحانه وجل والله قوي قادر قهار جبار والقادر على أن يبعث عليكم عدد من فوقكم ومن أسفر منكم قال الله تعالى براءة من الله ورسول إلى الذين عدتم من المشركين فسيح في الأرض 14 معلموا أنكم غير معجزين وأن الله مغزي للكافرين أن الله سيذل أهل الكفر لأنهم عبدوا الشيطان دون عبادة الرحمن فارتدوا على أنفسهم بالذل والهوان وسبب البراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عهد المشركين في سلح على واقف الحرب بينه وبينهم عشر سنين عهدوا ذلك وقالوا ما قبلوني بخط بخطة رش يجد إلا يعني أعاونتهم عليها او أجبتهم عليها وعهدوا على أن لا يحاربوا ولا يعينوا عليه أحدا ولا على من دخل مع رسول الله عليه وسلم في حلف إبقى لا إعان على أحد يعني في حلف ولا إعان على على رسول ذاته فنقضوا عهودهم واعتدت بنوا بكر على خزاعة خزاعة كانت حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وعانتهم قريش بالرجال وبالسلاح فأمر رسول الله عليه وسلم الكريم أن ينهى العود بينه فالله أمر عليه وسلم أن ينقض العود الذي بينه بينه المشركين وأن يقطع هذه العلقات فبعث رسول الله عليه وسلم أبا بكر على الحج ليقيم للناس المناسك ثم أتباع عليم أبا طالب قال ليعلم الناس بالبراءة في المحفى المشهود فنادى في الناس بهذه الأمور الأربعة نادى بالأمور الأربعة ولما جعل من أبي طالب إلى أبي مكر قال أميرا أم مأمورا قال لا مأمورا لكني لابد أن أبلغ ما أمراني ربي بأنه ما أمراني رسول الله عليه وسلم لأنه لابد أن يبلغ ذلك واحد من عصبة النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرب البيت بعد العام مشرك ما في أحد سيطب البيت وهو مشرك انتهى عهد المشركين قد انتهى قال ولا يطوب بالبيت عريان لنتعلمون أنه كان يطوب بالبيت النساء ورجال عراية. عراف في هذا. وأنه لا يدخل جنة إلا مؤمن لا يدخل جنة إلا مؤمن والرابعة من كان بينه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة أو عهد فأجره إلى مدته والله بريء من المشركين ورسوله وكانت نازلة على أهل الكفر ذهب ذهب استجلي من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان جهد الجيش لغزو مكة وما أراد مكة غزوا أرادها فتحا وفتحت سلما, سلماً عن رجل الصحيح ما فتحت عنوه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم هذا عظيم جدا إعلام من الله للعالم واضح وصريح وأذام الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر لكافة الناس يوم الحج الأكبر يوم عرفة ببراءة الله للفعلاء وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين الذين ناقضوا العهد وهم أهل مكة <تصفيق> وقال الحج الأكبر طبعا إنه حج. يوم معرفة كان ذلك فإن طبطم من الكفر والغدر ونعض العهود فإن الله يقبلكم وإن الله فتح أبواب التوبة على مصرعي من تاب تاب الله عليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولاك يبدو الله سيأتيم حسنات فواخر لكم من التمادي في الضلال وان اعرضتم عن الايمان والتوبه فعلموا انكم لا تعجزون ربكم سبحانه وتعالى و, و, و وعقابه سينزل بكم حتما لا محاله والبشاره هنا بالعذاب القريم تهكم وسخريه فبشرهم بالعذاب القريم يعني بشاره تكون لما يسر وهذا هذا فيما يضر فكانت تهكما وسخريه منهم واستزاء بهم وهكذا يكون يعني من أساليب العرب أنهم إذا أردوا السخرية لتهاكم على أحد يعني أنزل البشر منزلتها بشر المنافقين بأن لهم أعداب أليمة قال إلا الذين عهدتم من المشكلة ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم يعني الذين عهدتموهم ثم لم ينقضوا العهد ولم يخونوا ولم يعينوا عليكم من أعدائكم أحدا فوفوا لهم عهدهم إلى مدتهم كاملا غير منقوس لو عام عام عاشت عام عاشت غير منقوس ولا إبطال فإن الله يحب المتقين فإن هذه من تقوى الله جاء يفعل لأنهم ما بدروا بالخيانة ولا خانوا ولا ولا ولا أعانوا أحدا من الأعداء عليكم فهؤلاء أولى وأحرى بالوفاء بالعهود لهم دون نقدها أما الذين خانوا ونقدوا العهد هؤلاء لا بد من قتلين فاعطهم المهلة هذه وقال بعدها لا أمان لكم عندنا لا امان لكم عندنا اللهم يسر لنا انت ارحم الرحيم اللهم يسر لنا انت ارحم الرحيم اللهم يسر لنا انت ارحم الرحيم اللهم اجعل كلها صالحا واجعلها خالصه ولا تجعل أحد فيها شيئا معنا. طيب المستمتعة تكون يعني مع آخر الدرس لو فيها سئلة تفضلوا ممكن أيضا يعني نأخذ لو أردتم أخذنا آية أخرى لو أردتم يعني. طيب. نأخذ آية أخرى قال الله تعالى فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا انسلق الأشهر الحرم يعني إذا قدت الأشهر الأربعة التي اعطاهم وأمهلاهم الله جلشوا على التي حرم الله فيها القتال هي الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين جميعا هنا تفضلوا تفضلوا أحس الله لكم فاقتلوا المشيكين الكافة قال فاقتلوا المشيكين حيث وددتموهم في الحل أو في الحرب مباح لكم قتلهم لأنهم لما غدروا لما خانوا فكان القتل أولى بهم واحبسوهم في القلاع والحسون واقعدوا لهم في كل طريق فإن تابوا عن الشرك وأنابوا إلى ربهم موحدين تاب الله عليهم وقبلهم ورفع درجتهم وأيضا جعل سيئتهم حسنات والتزموا باحكام الاسلام فاقاموا الصلاه واتوا الزكاه وهذه ايضا من الايات التي احتج بها العلماء على وجوب الزكاه كوجوب الصلاه ودلائل الاقترام فيها وانه لا, لا لا لا يخليه سبيلا الا لا يخلي سبيله كان مؤمنا وان وانه يشهد لو بايمانك اقام الصلاه واتى اتى الزكاه قال قال من التزم أحكام الزكاة والصلاة وسائل أركان الدين فلا, فلا تتعرضوا لهم ولا ولا تقتلون فإن الله واسع المغفرة والرحمة تفضلي تفضلي والرحمة يحب التوابين ويحب المتطاهرين من تاب تاب الله عليه إلا من تاب آمن وعمل آمن صليحا فأولئك يبدل الله سيأتيم حسنات وكان الله غفورا رحيما والمقصود من الايه 14 ان يتفكروا في انفسهم ويحطات امهلهم أم الله رب ليتشاوروا لي ويوا وي لي يعاود كل انسان نفسه ممكن أن يتقوى على نفسه فاتوب ورجع إلى ان يسلم فيسلم او الجميع عندما عندما يتراجعون يقولون وليما هو النبي الحق وقوله الصدق والات كانت باهره امامنا فلا بد من المسارعه بالاسلام والعز في ذلك فيسلمون جميعا اراد الله ذلك منهم وان احد من المشركين استجارك فاجله حتى اسمع كلام الله ثم ابلغه امنه ذلك بان قوم لا يفقهوا افقه لا يفقوا وإن أحد من المشركين استجارك فاجله حتى اسمع كلام الله اضاف الكلام لله تعالى قبل ذلك المضاف الى الله جل وعلا نوعان اضافته عين مستقلة بذاته وإضافة معنى الكلام معنى المعاني فهذه إضافة صفة المصوفة إذن الله يتصف الكلام نعم الله يتصف الكلام يتكلم الله بصوت وبحرف قد تكلم وسماعه جبريد تكلم مع الملائكة عندما أمر رب الوحي سمعوا صوته كسلسلة <تصفيق> على صفوان وما من أحد إن سيكلم الله ليس بينه وانا ترجمان والإسلام رحمة على العباد هو نحن رحمة على العباد والإسلام يتشوف إلى اسلامهم من حرص الإسلام على هداية البشرية جميعا أن الله جدا فعلا امر بتأمين من طلب الأمان حتى يسمع كلام الرحمن وأوجب على المسلمين تبليغه الدعوة حتى تقوم حج عليه ويبين له كل شبهة عنده يقطعها ويفندها حتى يصل بالمر إلى أنه قد يقيم تعالي حجة فإن قبل الهداية فالحمد لله وإن لم يقبل الهداية وقد استأملك كذو حتى يبلغ المأمن ويعلم أنه لا أحد يدره ولا أحد يتعد على دمه بعدما تبلغه مأمن, مأمن وواطنه تركه وتركه بعد ذلك ثم ثم يأتي الحكم على ذلك إذا قاتل أن يقتل تنظر الى الغايه في حسن التعامل والارقي الخلق مع حتى اهل الكفر وينهل المسكين استجاره كي اجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم امانه وطنه حتى يامن على نفسه هناك ذلك بانهم قوم لا يعلم يعني قوم يجهلون الدين لذلك يعادونا يعادون الدين ليس قتل الكافر بل اقناعه هدايته هذا هذا مبتغى الإسلام الاسلام والدعوه نعم ولكن إن كان إن كان من أهل الكفر الذي تصلب على الكفر وأراد, <تصفيق> وأراد محاربة الإسلام وأده وقتله صار وادبا محتما